احنا كده ايه مخطئين دلاله او كاد الايه الانقياد الباطن اا الشرط بعد ذلك الاخلاص هيبقى الاخلاص المنافي للرياء بمعنى الاخلاص هو زوال الرياء ان هو لا يراء يراء بالعمل ويريد وجه الله تبارك وتعالى الشرط بعد ذلك الصدق وقلنا الصدق المقصود هنا المطلوب هو اصل الصدق اللي هو زوال الكذب واحنا قلنا طبعا الرياء عندك الكذب عندك الكبر هذه الامور الغالب عليها ان هي من الذنوب والمعاصي والكبائر ولكن متى تكون كفرا اذا كانت في اصل لا اله الا الله يعني عبد اللي بينطق الشهاده يدخل بها من الكفر للاسلام لو قالها كاذبا ان هو كذاب يبقى ما دخلش لو قالها رياء يبقى ما دخلش لم يدخل لو قالها او امتنع عن قولها كبرا يكفر يبقى الكبر والرياء والكذب كلها من الكبائر وفي حالات حاله دوت ايه بتبقى كفر اكبر ودي في حالات نادره حالات نادره ده التنبيه اللي طبعا الشرط السابع المحبه المحبه المنافيه لضدها اللي يزول البغض ما يكونش عنده ايه لا يكن عنده بغضا يبقى ده التنبيه الثاني يبقى قلنا التنبيه الاول ان هذه الشروط غير منحصره في سبع التنبيه الثاني ان هذه الشروط اصلها اصل في لا اله الا الله او ركن في اصل الايمان و كمالوها الواجب شرط في الايه في الايمان الواجب وكملوها المستحب شرط او ركن في الايمان الايه المستحب التنبيه الثالث ان هذه الشروط هي للانتفاع في الاخره للانتفاع في الايه في الاخره وليس في قبول الاسلام الظاهر في الدنيا الاسلام الظاهر في الدنيا انما يقبل بمجرد العبد ما ينطق الشهادتين اذا نطق بالشهادتين يبقى يحكم له بالاسلام الايه الضاهر ما ينفعش حد بقى يسالو يقول له انت عندك يقين ولا عندك اخلاص لا تحمل منه على السلامه عباره الاصليه الا في حالات معينه ان قال قولا او فعل فعلا يدل دلاله جازمه على ان خرم احد هذه الشروط هو الواحد الصرح بلسانه ان هو مثلا مكذب ان هو لا يحب الله ورسوله مثلا مدي حالات كلها حالات سسني ليست الايه ليست الاصل التنبيه الرابع ان هذه الشروط المطلوب فيها مننا المطلوب منك في هذه الشروط هو ان تحققها في نفسك انك تلبس به انك تفعلها وليس مجرد الحفظ والعد كما يقول الشيخ حافظ حكمي في اجتماع رد القبول وكان من عامين قد حققها وكم من حافظ لها يمر فيها كالسهم وهو من ابعد الناس عنها يبقى مش مش مجرد انك ايه انك تسمع او تحفظ ان ليله الله شرط سبعه او اكثر لا المطلوب فعلا يكون موجود في القلب المحبه واليقين والاخلاص والقبول والانقياد ده مطلوب يكون في الايه في قلب العبد فممكن تجد مسلم انسان بسيط لا يحفظها بلسانه ولكن في قلبه موجود هذه الايه هذه الامم المشغله يبقى المطلوب فيها هو وجودها في القلب والعمل في القلب ووجود كمالها الواجب في القلب واللسان والجوارح يعني ما يلزم منها في اللي في الجوار ده ملخص ما قلناه وما لما قوله في موضوع شروط لا اله الا الله احنا طبعا اتكلمنا المره اللي فاتت اتكلمنا عنها بالتفصيل نعود الى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ بن جابر رضي الله عنه الى اليمن هو الحديث ان ابن عباس قال سلم لما بعث معاذ الى اليمن قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله احنا قلنا اول ممكن تبقى اوله او ايه او اوله والعكس بقى تبقى شهاده ايه اما بالنصفه والفتح تجوز يعني على الوجهين وفي روايه الى ان وحده الله وفي روايه الى ان يوحد الله قال قال الشيخ عبد الرحمن وفيه دليل في هذا الحديث على ان التوحيد الذي هو اخلاص العباده لله وحده لا شريك له وترك عباده من سواه هو اول واجب يبقى اول واجب على المكلف ايه التوحيد وطبعا حديث معاذ من جبل له عده روايات او ورد في عده الفاظ منها اللي هو معنى هنا فليكن اول مدعو اليه شاهد الا اله الا الله وفي روايه الى الواحد اللهم وفي روايه اخرى الى عباده الله مشاوره الى الى عباده الله فهذه الالفاظ كلها تدلك على ان هذه الالفاظ وهذه التعبيرات كلها بمعنى واحد التوحيد هيساوي عباده الله واحده يساوي عباده الله واحده وهيساوي التوحيد وكلها بمعنى ايه معنى واحد واحنا اشرنا قبل ذلك يعني اكثر من مره ان مصطلح التوحيد في عرف الشرع الادله كتاب والسنه والمتقدم من السلف كان المقصود به الايه هو شهاده ليله انا وحضر رسول الله لو توحيد العباده ده في الايه العرف المتقدم فالمهم يعني ان نفسلم بعاص معاذ الى اليمن واليمن كان يغلب عليهم كما ذكرنا ان هم اهل كتاب يعني اهل كتاب فيها اكثر من المشركين اليهود والنصارى فلما سلام بعاص معاذ وكان يعلمه ان انت قادم على قوم اهل كتاب يعني اهل كتاب عندهم كتاب اما توراه وانجيل عندهم اثار من الوحي يتبعون الانبياء فطبيعي لما هتدعوهم هتبقى دعوتهم فيها خلاف بين دعوه اهل الكتاب ودعوه الايه المشرك فالاهل الكتاب متفق معاهم في بعض الايه في بعض الاصول العامه وبعض القواعد العامه المشرك يعني ايه على خلاف ذلك ف ومع انه اهل كتاب ومع انه بيدعي ان هو بيعبد الله ومع انه بيدعي ان هو موحد بعضهم يدعي ذلك ولكن نبي السلام امره ان يبدا معهم بالايه بالتوحيد يبقى معهم عندهم كتاب سابق ان سلم امر ان يبدا معهم بالتوحيد يبقى اذا اعبد الله وحده لا شريك له ده اول واجب على الايه على المكلف اا واثق بعض الايه ثم قال قال شيخ الاسلام وقد علم بالاطرار يعني هذا النقل عن شيخ الاسلام بيبين اهميه او ان الاتيان بالشهادتين لابد منه قال وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الامه ان اصل الاسلام واول ما يؤمر به الخلق شهاده لا اله الا الله ان محمدا رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلما طبعا هذا النقل يعني متهميه من كل مهمه جدا وكل مهمه ليه ايه تحاولوا تحفظوها ا وقد علم بالاضطرار طبعا بالاضطرار ذا اعلم يكون في في الايه في الاستدلال يعني كل احد مضطر أن يعرف ذلك لماذا الانتشار الايه انتشار العلم بذلك وقد علم بالاضطرار من دين الاسلمندير وسلم واتفقت عليه الامه ان اصل الاسلام واول ما يؤمر به الخلق شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلم والعدو ولي والمباح ذم هو ماله معصومه الدم والمال يبقى مفيش اكثر من ذلك هيقول الشهادتين حياته تلازم امانه استمرارها بقى استمرار العصمه اسم الله والمال لها شروط ثانيه اللي هو يلتزم بشرايع الايه يلتزم بشرايع الاسلام قال فثوما ان كان ذلك من قلبه ده ده متصور العبد يقول الشهادتين من قلبه هيبقى ده مؤمن او مسلم في الباطن والايه والظاهر وممكن يقولها بلسانه ولا يتواطأ القلب مع الايه مع لسانه هيبقى برده في احكام الدنيا ياخد احكام الايه المسلمين وان كان هو منافق قال ثم ان كان ذلك من قلبه فقد دخل في الايمان وان قاله بلسانه دون قلب فهو في ظاهر الاسلام دون باطن الايمان قال واما اذا لم يتكلم بها مع القدره هو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الامه وائمتها وجماهير العلماء بالاتفاق والاجماع ان العبد لو استطاع ان ينطق بالشهادتين لو عنده القدره وامتنع عن ذلك هو كافر في الدنيا والاخره في الباطن ولا ايه والظاهر ده امر محل اجماع واتفاق بين اهل الايه اهل العلم يبقى ممكن نقول بناء على ذلك ان النطق بالشهادتين مع القدره شرط في ايه في قبول لله يوم القيامه ماشي كده يعني يا ريت تحفظوا هذا الالم لا سيما اللي هي السطر الاخير واما اذا لم يتكلم بها مع القدره فهو كافر باتفاق المسلمين بافن الظاهره عند سلف الامه وامتها والجماهير العلماء قال المصنف رحمه الله مصنف هو الشيخ محمد بن عبد الواحد قال وفي ان الانسان قد يكون عالما ولا يعرف معنى لا اله الا الله او يعرفه ولا يعمل به يعني الانسان العلم طبعا العلم عباره عن جزئيات عباره مسائل ممكن الانسان يحصل مسائل كثيره ولكن يجهل اهم هذه المسائل وده موجود عند بعض من دعاه العلم ويتلبس ببعض الشر طبعا هو خج يكون عالما لان اليهود والنصارى بيدعوا لايه العلم وعندهم كتاب سابق ويتبعون الانبياء ولا يعرف معنى لا اله الا الله ممكن لا يعرف المعنى وممكن يعرفه ولا يعمل به بل ان الانسان لو لم ياتي بتوحيد الله لم يعرف الله على الحقيقه احنا في بعض الفاظ حديث معاذ هذا قال وليكون اول مدعوم اليه شات لا اله الا الله قال فاذا هم عرفوا الله فاذا هم ايه عرفوا الله فدل على ان ملياتي بالتوحيد لم يعرفوا الله المعرفه الايه المعرفه الحقيقيه قلت فما اكثر هؤلاء لاكسرهم الله تعالى ما طبعا بيشتكي يعني من احوال الايه احوال هؤلاء على ايامهم أمهو يكون عالم ببعض المسائل ممكن تجيء مثلا بعض اهل العلم منتسبين للعلم تجده مثلا في الاصول في الفقه والفقه والامور ديت تجده مثلا ان ايه يعني حصل شيء كبير وممكن تجده مثلا عنده شرك يستغيث بغير الله يدعو غير الله فائدة على الحقيقة ايه ان عنده خلل في هذه في هذه المعرفة ا قوله فين هم اطاعوك لذلك فاعلمهم اطاعوك لذلك اي شهد وانقاد لذلك يعني نطقوا بالشهادتين فاعلموا ان الله اصطرد عليهم خمسه صلوات يبقى اللي يلي الشهادتين وقال التوحيد له اهميه الايه الصلاه قال فيه ان الصلاه اعظم واجب بعد الشهادتين ا طبعا نص في الحديث ان الله استرضى عليهم ايه خمسه صلوات هذا الحديث وغيره حديث الاعرابي لما قال هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع اهل العلم يستدلون بها على عدم وجوب اي من الصلوات بخلاف صلوات الايه الخمس وده قاعده مطرده معا يقول لك مثلا الوتر مثلا واجب لولا كان ليس بواجب وقبل ايه اللي لك بهذا الحديث المسلم لم يفترط الايه نفسه قال النووي ما معناه انه يدل على ان المطالبه بالفرائض في الدنيا لا تكون الا بعد الاسلام يبقى في الدنيا لا يطالب الكافر بفروع الاسلام الا بعد ان ايه ان يسلم مثلا واحد غير متوضا فبتقول له قم صل مش كده بتقول له ايه قم صل معنى كده ايه ان هو يتوضى الاول وبعدين ايه يصلي فالكافر في الدنيا الفرائض هو لا يطالب بها الا بعد ان ايه ان يسلم ده في الدنيا ولا يلزم من ذلك الا يكون مخاطب نبيا لا هم داخلون في الخطاب بمعنى مأمور ومنهي بما امر نهى الله به المسلمين ولكن لا تصح منه الا بعد الاسلام لا تصح منه الا بعد الايه الاسله ويزاد في عذابهم بسببها في الاخره اما في الاخره فيزاد عليهم العذاب اذا قصروا في هذه الفرائض ثم قال والصحيح ان الكفاره مخاطبون بفروع الشريعه المامور بها والمنهي عنها وهذا قول الاكثرين ده قول جمهور الاصوليين واكثر اهل العلم ان الكافر مخاطب بفروع الشريعه هو طبعا الكافر مخاطب باصل الشريعه ده اجماع اللي اصل الشريعه اللي هو الايه الايمان انه يسلم ده بالاجماع اما فروع الشريعه اللي هي الفرائض الاخرى فالجمهور وهو الاكثر ان الكافر مخاطب به بمعنى ان هو يعاقب عليها يوم القيامه يعاقب عليها يوم القيامه ويزاد في عذابه بس يدلوا على ذلك بادله كسم من قول تبارك وتعالى حاكيا عنهم ما سلكتكم في سقر قالوا لم لكم من الايه من المصادين ولم نكن نطعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدين فهل الكافر الذي يفعل المعاصي اقل جرما من الكافر الذي يفعل الايه المعاصي ايه طبعا المساله يعني لها فروع هي مساله بينبني عليها احكام شرعيه كثير مثلا التعامل مع الكفار بالبيع والشراء يعني مثلا بعض يقول لك هم كفار فيجوز مثلا ان نبيع لهم الايه الخمر او ادلهم على المعاصي مثلا لحجه ان هي محرمه علينا وليست محرمه ايه عليهم لا العلم لكم مخاطب بفروع الايه الشريعه يعني هي محرمه عليها ايضا فلا يجوز لك ان تعينهم على ذلك ما ما هي هتبقى زي زي المسلم يعني هو باع العطر للمسلمه لو غلب على ظن هتستعملها فيما حرم خلاص يعني لا يبيع له ان غلب على الظن تستعملها في, في البيت يبقى يجوز ده لو عرفت ماشي تسالها ماشي وبارك او انت في مثل هذه الامور ممكن يجوز البيع مع الامر والنهي نكتب المعروفه ثاني على الايه المنكر والله بقى بترجع للعرف يعني في بعضهم ما بيستخدمش الحاجات دي ده كل حاجه ذوقيات يعني ممكن ايه في واحد بيستخدم العطر وواحد ما بيستخدمش واحد بيستخدم وواحد ما بيستخدمش فلا بد فيه من الايه لو الامر ده كان خلق شعره ان شاء الله الامر ده الشيء ده اللي تعبنا هو اصلا مش شعره بس ما هو العبره بشراييننا العبره بشراييننا يقال في دليل على ان الزكاه يقول في اعلم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنياءهم فترد على فقراءهم في دليل على ان الزكاه اوجب الاركان بعد الصلاه وانها تؤخذ من الاغنياء وتصرف الى الفقراء وانما خص النبي صلى الله عليه وسلم فقراء لانه حقهم في الزكاه اكد من حق بقيه الاصناف الثمانيه يبقى نبه على الفقراء ان يحكم ايه اوجب واكد من غيرهم وفيه ان الامام هو الذي يتولى قبض الزكاه وصرفها بالامام اما بنفسه او نائبه يعني من ينوب عنه او العمال الذين يعني يعينهم لذلك فمن امتنع عن ادائها اليه اخذت منه قهرا لم تنعن اداء الزكاه تؤخذ منه قهرا وفي الحديث طبعا ده لو كان فرض يعني لو فرض وامتنعت يؤخذ منه قهر لو جماعه وامتنعت يقاتلهم الايه اليمان فيما يعرف في قتال الطوائف الممتنعه عن بعض الايه عن بعض الشرائع او البغاه ماشي كده يعني بيدخلون في البغاء ايضا على قول البعض وفي الحديث دليل على انه يكفي اخراج الزكاه في صنف واحد كما هو مذهب مالك واحد فعندنا ثمانيه اصناف ممكن اللي بيخرج الذكاه يخرجها في صنف واحد لا يشترط انه يستوعب الايه الاصناف كلها وفي انه لا يجوز دفعها الى غني ولا الى كافر غير المؤلف اللي يؤلف قلبه مستألف للدخول في الاسلام لانه قال فترد على فقراءه هيستثني بقى الغنيه والكافر غير الغني والكافر المؤلف لنص الايه على ذلك وان الزكاه واجبه في مال الصبي والمجنون لا يشترط فيها الايه البلوغ مثلا او العقل طالما عنده مال وجبت عليه الزكاه بشروطها تؤخذ منه كما هو قول الجمهور لعموم كما هو قول الجمهور لعموم الحديث قلت والفقير اذا افرد في اللفظ ده تناول المسكين والعكس كانوا زي كده كما قرره شيخ الاسلام الايمان والاسلام الفقير والمسكين دي من الفاظ ليها ايه بيقال يعني اذا اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع لما يجتمعوا مع بعض في سياق واحد يبقى ده يختص بمعنى وده يختص ب بمعنى ولما يفترق يعني بذكر لفظ بمفرده في السياق بيشمل الايه الاخ يعني لما تقول الاسلام الاسلام تقسم الاسلام والايمان وكذلك الايمان لما لو تقول الاسلام والايمان في سياق واحد بيختص الاسلام ببعض الامور والايمان ببعض الامور كذلك الفقير والايه والمسكين قالوا اياك ورائمه اموالهم بنصب كرائم على التحذير وجمع كريم كرائم جمع كريمه قال صاحب المطالع هي الجامعه للكمال الممكن في حقه يبقى الكريمه اللي هي اجتمعت فيها صفات الجمال الممكن في حقها وطبعا بتختلف يعني الجمال في البقر غير الجاموس غير الغنم غير الانسان يعني كل واحد ايه الجمال الممكن في حق مش هكذا من غزاره اللبن وجمال الصوره وكثره اللحم والصوف ذكر النووي قلت يا خيار المال وانفسه واكسره ثمنا يبقى يراعى من آداب ذلك ان هو يتجنب الايه افضل ما عند صاحب المال وصاحب المال لا يخرج ارذى ما عنده بل تؤخذ الزكاه من اوسط الايه من اوسط المال قال وفيه انه يحرم على العامل في الزكاه اخذ كرام الاموال ويحرم على صاحب المال اخراج شرار المال بل يخرج الوسط فانطابت نفسه بالكرم تجاه ثم قال واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اتق دعوه المظلوم يعني لا تظلم الايه لا تظلم احد يجعل بينك وبين ظلم الناس وقايه حاجزا يبقى بقيم العد وتمتنع عن الظلم قال وفيه تنبيه على التحذير من جميع انواع الظلم وطبعا هنا اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله اي حجاب ده هذا عام هيشمل اي مظلوم سواء بقى كان الكافر او الايه او المسلم في مسند احمد من حديث انس وسلم قال التقي دعوه المظلوم وان كان كافرا وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب ده حسنه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه ان هو السند فيه ضعف ولكن ليه لي شواهد يا عموما الى العموم وهذا الحديث يدل على دخول الايه على دخول الكافر شيزان يبقى الظلم قبيح الظلم قبيح لا يحل لا مع مسلم ولا مع كافر قال قوله فانه اي الشالث بينه وبين الله يحجب هذه الجمله مفسره لضمير الشان فاي ف انها لا تحجب عن الله فيقبلها في حديث صوارد اخرى منها قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به النبي عليه السلام بعث الى اهل اليمن بعثا مع معاذ ومعاذ هذا فرض ايه واحد وتامل لو اهل اليمن كذبوا معاذ ورجع النبي عليه السلام ماذا يفعل النبي عليه السلام ايجرد الجيوش اليه ويستحل دماؤهم واعراضهم بهذا الايه في هذا الكلام يبقى دي طبعا المساله بقى ايه اللي يسموها في ال وصال حديث اللي هي ايه خبر الاحاد ثم مساله لها ايه لها فروع كثيره جدا فروع خطيره لا سيما في مجال الاعتقاد باب الاسماء والصفات وصول الاعتقاد عند الطوائف المخالفه للسنه والجماعه بيردون الاحاديث بناء على ذلك يشترط فيها ان تكون احاديث ايه متواتره يرد عليهم هذا الايه هذا الحديث يعني في هذا من اخطر ما يكون صلى الله عليه وسلم لو لم يستجب له اهل اليمن وارد جدا يبعث عليه يبعث عليه الايه يبعث عليه بالجيوش تحاروم عليه على ذم فخبر الواحد بشروطه بقى من العداله والحفظ وغير ذلك الشروط المعروفه اذا توفرت وجب قبولها من حيث العلم والاعتقاد ووجب العمل ايه وجب العمل بهم قال وبعث الامام من فروض ايضا بعث الامام العمال لجبايه الزكاه يبعث عماله في الافاق يجبون الزكاه وانه يعظ عماله وولاته من السنه ان الامام يبعث العمال والوله القاده يعظهم ويذكرهم بالله تبارك وتعالى ويامرهم بتقوى الله تعالى ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته وطبعا مش يعني لا يقبل ان هو هيامرهم ينههم بذلك ويكون هو ايه متلبس يعني هو من باب اولى يكون ايه يكون محققا لهذا الشرط قال والتنبيه على التعليم بالتدريج قاله المصنف يعني في الفوائد بتاع الباب في المسائل دي ازاي ان هو قال امر يبدا معهم بالتوحيد ثم الايه الصلاه يعني انت الداعي لو تفرجت تكون عنده قياس وهذا الكلام يحتاج لسيامه المسلم في اماكن يقل فيها المسلمون المسلمون لابد إن يستعمل الايه هذا الاصل يعني واحد مثلا كافر واخد بالك يعني وهسه دعوه الله تبارك وتعالى يبقى التدريج انك تأمره اولا بالايه باصل الاصول والايه التوحيد لانه لو دخل الاسلام يعني نجا يومه من النار ايان جوي ايان جو يوم من الظهر لباء التنبيه على التعليم بالتدريج قلت ويبداوا بالاهميث الاهم الاهم فالايه فالاهم وطبعا ما فيش قواعد مستقره في ذلك يعني هي القاعده العامه للتوحيد الاهم والصلاه والزكاه والايه وبعد ذلك ايه بقيه الاركان ولكن حسب بال ايه حسب الظروف المحيطه واعلم انه لم يذكر في لم يذكر في الحديث الصومه والحج فاشكل ذلك على كثير من العلماء وبعد نقل كلام شيخ الاسلام تهميه ملخصه ان هو شيخ الاسلام يعني نقل اللي بعده العلم قال النظام لاختصار الروايه اللي بعده رو ايه كان بيختصر الكلام وشيخ الاسلام رد ذلك يعني هذا بقى في طعم في في الروايه وبعد ذلك قال يعني قولين اخرين اما بحسب نزول الفرائض يعني حسب الفرائض اللي هي كانت موجوده ايامها بس من المعروف ان حديث معاذ ده كان من ايه من اخر مكانه في حياه النبي عليه الصلاه والسلام احنا مر منا ان ده كان سنه ايه كان سنه 10 من هجره النبي عليه الصلاه والسلام فهذا هذا تفسير بعيد ان حسب نزول الايه الفرائض لان الفرائض في سنه 10 كانت ايه استقرت معظم الفرائض الشرائع الجواب الثاني انه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه فيذكر طره الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاه والزكاه الى اخر الى اخر كلامه رحمه الله وده واضح يعني ممكن قريب من هذا مثلا لما كان اسال عن احب الاعمال الى الله افضل الاعمال فلما تجمع كلامه عليه الصلاه في ذلك بتجد اجابات ايه اجابات متفاوته فكان برضه بيراعي كان يراعي ايضا حال المخاطب وحال لاسام ولكن موضوع ان الروب يختصر ده امر مش بعيد يعني اهم ام لا لسه بعيدا وليش واحد اخ بالك او تقول ان سيدنا نبهه الصبركات نبهه على اهم الايه على اهم الفرائض وهذا لا يمنع اللي يدعو الى ايه الى غيرها والا المسلم لم يرد في هذه الموعظه استيعاب كل الايه كل الفرائض والمحرمات اخ بالك على معاذ يدعو الى التوحيد وبعدين للصلاه وبعدين الزكاه وطبعا قطعا هينههم عن الايه عن الذن وعن الربح وعن شرب الايه الخمر فانا سالم المذكره في الايه في الحديث هو اما ده اختصار من الراوي واما ايه هتقول ان هو انبهوا على الايه على الاهم وبقيه الفرائض والمحرمات معروفه من الايه من الادله الاخرى لسمه المعاذ امام الايه امام العلماء ويعرف هذا هذا الامام أخرجا أي البخاري ومسلم ده كان الحديث الأول في الباب الخامس الحديث الثاني حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله ثم يفتح الله على يديه فبت الناس يدوكون ليلتهم أيوم يعطاها فلما أصبحوا غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبتح الله وكلهم يرجو ان يعطوه فقال انا علي ابن ابي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فارسلوا الي فاتي به فبصق في عينيه ودعاه فبرئ كان لم يكن به وجع فاعطه الرايه فقال ان فذ على رسمك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدكون اي خوض يبقى الشيخ محمد ابو وهاب احيانا في المتن ايه يفسر بعض الكلمات الايه بعض الكلمات الصعبه فقال يدكون يدكون اي خوض يعني بيخوض في الكلام يعني يتكلم في هذا الامر طبعا الشاهد من الحديث او مناسبه الحديث للباب قال النبي عليه الصلاه والسلام ثم ادعوهم الى الايه الى الاسلام يبقى هو امر يا اخو الزرایه وهذا إلى باليهود اول شيء العمل ايه للايه الاسلام يبقى دعوه الله تبارك وتعالى لابد وان تبدا بالتوحيد اللي هو الدعوه الى الشهادتين وتنتقل مع التوحيد الى غير قال فوائد الحديث سعد بن مالك الانصار رجوا هنا سلم قال يوم خيبر يوم خيبر اي يوم فتح خيبر في الصحيحين عن سلم بن الاكو قال كان علي بن ابي طالب قد تخلف عن المسلم في خيبر وكان امرض يعني به مرض سيء في, في عينيه فقال انا اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي بن ابي طالب عنه فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتح الله على وجل في صبحها قال صلى الله عليه وسلم لا اعطين الرايه او لا ناخذن الرايه غدا رجل يحب الله ورسوله او قال يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فاذا نحن بعلي وما نرجو انا كان مريض ما حد متوقع انه ان ياتي فقالوا هذا علي فاعطاه رسول الله صلى الله عليه الرايه ففتح الله عليه الراي ولا الحافي في رايد برايده ان دافع اللواء الى رجل يحب الله الله ورسوله يعني بيقول لاهل اللغه يعني اقصر كلام ان هو ان الراي بمعنى ايه بمعنى النور الراي معناها هي العلم يعني العلم الذي يكون في الجيش ولكن سعيد بن عباس فكانت رايه الرسول صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه ابيض و ظاهر كلام هنا ان الفار بيقول ايه ويرى وده الحديث حسنه الشيخ الباني في اسف سلسله الصحيح وعمان يعني بعض اللغه بيقول ان اللواء اللي هو علم الجيش يكون دون الرايه يعني كان الرايه ايه اكبر من الايه من الايون ايوان ابن عدي عن ابو ريره مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسوله إبقى كانت رياتها سلام السوداء ولواءه أبيض وكان مكتوب في الراية وفي اللواء لا إله إلا الله محمد رسوله يقولوا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله في فضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مقتصا بعلي ولا بالأئمة يعني بيرد على الشيعة ان الشيعة بيحتاجون من هذا الحديث على تفضيل علي عليه ايه على غيره عايز يقول يعني ان ورد من ذلك على ثورته ان ورد بذلك مع غير علي من الايه من الصحابه فكلام شيخ الاسلام عايز يقول ان هذا غير مختص بايه بعلي بن ابي طالب فيعني شاركه في ذلك غيره من الايه من الصحابه رضي الله عن الجميع ولك طبعا دي من اعظم المناقب التي تقول لعلي بن ابي طالب قالوا فيه إثبات صفة المحبة خلافة للجهمية ومن أخذ عنها الجهمية طائفة مخالفة للسنة والجماعة من أهل البدع يعني من نفات الصفات من نفات الأسماء والصفات فهم بينفوا من جملة ما ينفون صفة المحبة عن الله عز وجل فلما يقول يحبه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يبقى الله عز وجل يحبه وإيه ويحب اثبات المحبه لله تبارك وتعالى انه يحب ويحب قوله يفتح الله على يديه ده فيه بشاره بحصول الفتح فده علامه من اعلام النبوه يعني دليل على نموه النبي عليه الصلاه والسلام انه بيخبر بامر يعني لم يحدث بعد صلى الله عليه وسلم قوله فبات الناس يدكون ليلتهم يدكون يعني يخوضون ليلتهم يعني يخوضون في الكلام يتحدثون يتناظرون يتباحثون اي ثمن في يدفعها فيمن يدفعها اليه في حرص الصحابه على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتين في العلم واليمه تخيلوا الصحابه عندهم امران ان في رجل ياخذ رايه يحبه الله والامر الثاني يفتح الله ايه على يديه فيفتح الله على يديه يعني امر مفرع منه امنوا بذلك فخاضوا ليلتهم في من يعطي هذه الايه لهذه الراه فكانوا يحرصون على ما ينفعهم الا ينفعهم مين اللي يجتهد وياخذ هذه الايه هذا الراه قالوا مايهم يعني ما على الرفع قالوا فلما اصبحوا غضبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوا ان يعطاه وفي روايه ابو هريره عند مسلم ان عمر قال ما احببت الاماره الا يوم اذنه لماذا لم اقترن مع الاماره من الايه من محبه التي توارثها ورثوها يبقى اذا الاماره وتولى الاماره او تعارض الاماره يعني له محبوب على الاطلاق ولا مكروه على الايه على الاطلاق العبد يراعي المصالح ولا ايه يراعي المصالح والمصلحه في الذمه فلو راى نفسه اهلا لذلك وفي منفعه للمسلمين مع اخلاص النيه والتجرد يبقى يشرع له الايه يشرح لهم مثل هذا الامر كما فعل يوسف عليه الصلاه والسلام قال شيخ الاسلام ان في ذلك شهاده ان في ذلك شهاده شهاده النبي عليه السلام لعلي بايمانه باطنا وظاهرا واثباتا لموالاه لله تعالى ورسوله وجم موالاه المؤمنين له يبقى هذا الكلام بيعرض بيه على الايه على النواصب الذين كانوا يصبون على ابن ابي طالب ويعادون فوقال لنا علي بن ابي طالب فيه سؤال الامام عن رعيته وتفقد احواله يبقى ده الامام الاعظم بيسال عن الايه عن الرعي فاقيل هو يشتكي عينيه ايمن الرمد في صحيح مسلم عن سعد بن ابو قوص فقال ادعوا لي عليا فاتي به ارمد وفي نسخه صحيحه بخط المصنف فاقيل هو يشتكي عيني فارسل اليه أو فأرسل فأرسل إليه طبع. وعن سامن الأقوع قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد فبصق أي تفل في عيني ودعى له فأبرأ أي عوفيا في الحال عافيه كامل كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر عند الطبراني من حديث علي فما رميت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم الي الرايه وده اسناده صحيح اسناده صحيح وفي دليل على الشهادتين يعني ايه دليل على الشهادتين النبي على السلام اكتفل في عيني فبرئ دليل على انه لا اله الا الله محمد ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه الرايه قال المصنف في الايمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عن من سعى وفي صحابه سعوا اليها فمنعوا منها وفي ناس لم تسعى اليها واعطاها اليه اللي هو علي بن ابي طالب يبقى في الايمان بالايه الايمان بالقدر وهي تيجي معنا ان شاء الله في اخر الكتاب في باب في الايمان بالايه بالقدر نتكلم ان شاء الله عن ايه يعني عن نبذه مختصره عن القضاء والقدر حينها وفي ان فعل الاسباب المباحه او الواجبه او المستحبه لينافس الايه التوكل نكون الصحابه ايه اخذوا بالاسباب قوله وقال انفض على رسلك اي امضي على رسلك اي على مهل وفي الادب عند القتال وترك العجله والقيش والاصوات التي لا حاجه اليها وفيه امر الامام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمه يبقى ده امر بالرفق مع قوم انفذ عليه انفذ على رسله كما يشير اليه قول عليه السلام ثم ادعوه ادعوهم الى الاسلام ثم قال وقال رحمه الله الوه شيخ الاسلام يعني ودين الاسلام الذي ارتضاه الله, الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله في القلب والخضوع له وحده وعبادته الى اخر كلامه رحم الله تبارك وتعالى ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما يبقى ده قلنا اللي استكبر عن العباده بايه ليس مسلما وفي الاصل هو من باب العمل عمل القلب والجوارح واما الايمان فاسله تصديق القلب واقراره ومعرفته فهو من باب قول القلب المضمن عمل القلب فتبين ان اصل الاسلام والتوحيد اتكلموا قبل ذلك عن اصل الايمان بشيء من الايه من التفصيل قالوا فيه مشروعيه الدعوه قبل القتال يبقى لو في جهاد يشرع قبل البدء في القتال الدعوه الى الايه الى الاسلام طيب لو كان بلغتهم الدعوه قبل ذلك يبقى يستحب لو لم تبلغهم الدعوه قبل ذلك يجب الايه يجب القتال قولوا اخبرهم بما يجب علي من حق الله تعالى فيه اي في الاسلام يبقى الاسلام مش مجرد الانسان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله فقط بل اذا قالها عليه حقوق اخرى الالتزام شرع الايه شرائع الاسلام ومن حقوق الاسلام الصلاه والزكاه وبقيه الايه الشرائع وحسب هريره لما ذكر قصه ابي بكر وعمر لما اختلفوا في قتال مانع الزكاه كيف تقاتلهم وقت قالوا الى الله فذكر لهم قال ابن عباس امرت انو قاتل الناس حتى يقولوا الى الله فاذا قالوها عصموا من دماؤهم واموالهم الا بايه الا بحقيها قال ابو بكر فان الزكاه حق ليه المهم قال وفيه بعث الامام الدعاه الى الله تعالى من السنه ان الامام يدعو يبعث الدعاه الى الافاق يدعون الله عز وجل كما كان ابن عباس وخلفاؤه الراشدون يفعلون كما في المسند ان عمر الخطاب قال في خطبته الا اني والله ما ارسل عمالي اليكم ليضربوا بشاركم ولا لياخذوا اموالكم ولكن ارسلهم اليكم ليعلموكم دينكم وسننكم ودي لما تقرا تاريخ الفتوحات الاسلاميه تجد ان البلد تفتح واكثر الناس يدخلوا في الايه لماذا لان الدعوه صبقت الايه صبقه الجاه الدعاه كانوا ثون المدن يدعو الله عز وجل ويخالطون الناس فيعرفون سماحه الاسلام وعظمه الاسلام فلما ياتي الجهاد من السهل جدا الناس تدخل في الايه في الاسلام بعد ذلك قالوا فوالله لان يهديك الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حمر جمع احمر اللي هي الابل الحم. الحمر الحمر دي كانت انفس واغلى الابل عند العرب يعني لو ربنا هدى بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كلها يعني افضل من الايه من أموال الدنيا والأمر كما قال نوي على سبيل التقريب للأفهام وإلا فزرة من الآخرة أي في الجنة يعني خير من الأرض بأسرها وأمثالها قال وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد وجواز الحالف على الخبر أنه يخبر ويحلف والفتية يفتع على فت ويحلف عليها ولو لم يستحلف طالما محدش يستحلفك لا تحلف ولكن قد تحلف ابتداءاً لمصلحه شرعيه تخ بالك ترى في مصلحه معينه انك تحلف تحصل هذه للمصلحه كده انتهى الباب هطبق الايه هطبق المسائل واحنا ذكرناها كلها في خضم هذا الباب يعني اذكرها على سبيل السرعه قال في مسائل الاولى ان الدعوه الى الله طريقه من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي الايه كل هذه سبيل الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه والثامنه والتاسعه والعاشره 11 والثانيه 10 والثالثه 10 والرابعه 10 والخامسه والخامسه 10 والسادسه 10 والسابعه 10 هذه كلها من حديث ايه حديث معاذ واحنا ذكرنا الثامنه 10 من ادله التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الاولياء من المشق والجوع والوباء ان كان عليه ابن ابي طالب كان ايه كان ارمت معناه يحب الله وايه والله يحبه للتسعه 10 الى بقيه ال 30 ده كلها مصامطه من حديث ايه من حديث سهل بن سعد الساعدي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه يبقى كده انتهينا من الباب الخامس وان شاء الله المره القادمه نشرح الباب السادس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوك.